بسم الله الرحمن الرحيم أيها السامعون Jag kattattu mura sallatan ila Kamal al-haideri al-rafidhi al-airani till rade alayha fittihamhi sejidina muawiyah ثum aradtu an uqaddim ha ila بعد tagjierin yasirin fiha فaha huvada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن جعل المجتهدين من العلماء kalanbya Wachtila fħadgittiha dehim, kaftila ula il Asbiyar. Och salladur sallam uala man rudul. Och muxtahedun, behejtsumma balaraqa, għadun kablahumm, balawahadhumm, balawahadhumm, balawahadhumm, balawahadhumm, balawahadhumm, balawahadhumm, وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا بسعادة الوفاء ولعنة الله على الذين شقوا ببغضهم شقوا أهل الشقاء أما بعد فاعلموا أن يا سامعون والناظرون حفظكم الله وإيانا من كل الضلال وخذلان أنه أقدم إليكم ما يكفي لكل مستقفين Oma yğni kulla müstaknın, firrat rıddı ala kamaalı Haydari, Hayfu ittahma, syyednamu amir al muvminin, Khalifa al muslimin, mejmaa is sahaba wa hül bed, mu'awiyat abn Abi Sufyan, rıddi Allahu ala anam, biterkehi bazı ahadis Rasulullah sallallahu ala him, bı hawal nafs. منها حديث عبادة بن سقامت رضي الله عنه في بيع قرف وبعد سماع كلام الجانبين القضاء بالعدل والانصاف بأيديكم فاعلموا أن هذا الزعيم لمذهب الروافض وإن كان يظهر على السامعين كونه من أهل العدل والاستخامة والتزمت والديانة إنما هو شخص ظالم خائن معوج لا عدل فيه ولا ولا استقامة ولا ذيّانه كلامه يحوم حول الخيانة والقرمطة والكذب والهانة يا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم والغلب في حب بعض أهل البيت وإطرائهم مع مخالفته في كثير من المسائل أهل البيت بمجرد الهوى كما هو ذيدا ومبنى مذهبه وهو يعلم أنه قد ثابت من المولى الملتظى كرم الله وجهه ظم بليغ ووعيد شديد لمن هو غالي مفرط في حبه كما ورد في عمدة عيون صحاة الأخبار لابن بطقيق الرافضي بالطرق في إحداها عن أبي مريم قال سمعت عليا يقول يحلك في رجل محب مفرط الغال ومبغض القال ولهذا يتستر هذا الزعيم كلما برز من أهل البيت مما كان أن يعترض بظاهر عليهم كما يعترض على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسن على شيء منه فيما ما يأتي فانظروا واسمعوا الاعتراض منه على سيدنا موعم على الشاشة. أنا أريد أن أشير في هذه الليلة إن شاء الله إن وسع الوقت إلى موارد ثلاثة للموارد التي خالف فيها معاوية سنة رسول الله القطعية التي لا خلاف فيها نعم الموارد الأول من الحقائق السابتة أن الربا محرم بنص القرآن الكريم نعم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بين لنا متى يتحقق الربا ومتى لا يتحقق ماذا الربا, الربا. ولكن انظروا إلى هذا الذي يصطلح عليه أتباع النهج الأموي لا أتبع مدرسة الصحابة، لا السلفية، لا لا مدرسة السنة والجماعة، لا لا أبداً، وإنما أتبع النهج الأموي يسمون معاوية ماذا بأمين الوحي، يسموه بكاتب الوحي. وحي. انظروا ماذا فعل المورد الأول، أنا ما أشير إليه وهو أنه كان يخالف. حكم وسنة رسول الله في حرمة الربا وكان يرابي هذا الإنسان الذي يعتبرونه يعتبرونه صحابي ماذا؟ صحابي وأمين الوحي المصدر الأول الذي أشار إلى هذه الحقيقة هذا الكتاب للمورد للمر الأولى أنا أشير إليه بودي أن المشاهد الكريم يلتفت الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية دراسة أثرية علمية منهجية في أصولي وقواعد وضوابط وآداب الخلاف في الفقه الإسلامي تأليف فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن فوزي ابن عبد الله ابن محمد الأثري مكتبة الفرقان حتى نشير إلى المصدر أيضا الطبعة الثانية سنة 1423 من الهجرة الإمارات العربية المتحدة مكتبة الفرقان في هذا الكتاب صفحة 207 من هذا الكتاب بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا عن عطاء ابن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء وهو من الصحابة نعم. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل يعني ما يجوز لك أن تبيع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من من وزنها لا بد أن يكون مثلا بمثل فقال معاوية ما أرى بهذا بأسه أبو الدرداء يقول له سمعت رسول الله ينهى وهو يقول ماذا ما أرى بهذا بأسه فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويخبرني عن رأيه يعني يخالف ماذا؟ يخالف السنة الثابتة عن رسول الله لا أساكنك بأرض أنت بها في ذيل الحديث انا بيودي ان المشاهد الكريم يلتفت قال حديث صحيح طبعا في ذيل الحديث اكو هكذا ثم قدم ابو الدرداء على عمر يعني الخليفة الثاني فذكر ذلك له فكتب عمر الى معاوية لا تبع ذلك الا وزنا بوزن يعني الخليفة الثاني كان مطلع ان معاوية كان يخالف ماذا سنة رسول الله ولذا ماذا نهاه عن ذلك قال لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن هذا هو المصدر الأول المصدر الثاني ما ورد في السنن الكبرى للإمام البيهقي دار الحديث القاهرة السنن الكبرى للإمام البيهقي المتوفى سنة 458 من الهجرة وضع أحاديثه إسلام منصور عبد الحميد في المجلد الخامس صفحة 607 رقم الحديث بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت رقم الحديث عشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعين الرواية بالنحو الذي أشرنا إليه أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت المهم الرواية كما يقول انظروا رقم عشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعين يقول صحيح يعني الرواية صحيحة صح السند أخرجه مالك وعنه الشافعي وسنده صحيح إذن الرواية صحيحة السند في هذا المجال ولكنه إلى هنا اتضح لنا في المورد الأول أن معاوية كان يرابي وأن أبا الدرداء الذي هو صحابي من أصحاب رسول الله نهاه عن ذلك ولكنه على الطريقة التي يتذكر المشاهد الكريم في الموارد السابقة نحن أيضا أشرنا إليه وهو أننا عندما نأتي إلى بعض المصادر الأصلية نجد أن هذا الحديث ينقلب رأسا على عقب ويتلاعب بالحديث حتى تحفظ كرامة ماذا؟ معاوية. كرامة معاوية انظروا إلى كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل هذا الكتاب الذي قرأناه مرارا للإخوة يعني عرفه الإخوة مسند الإمام أحمد بتحقيق كما تعلمون بتحقيق شعيب أرنقوط المجلد الخامس والأربعين صفحة خمسمائة وعشرين المجلد الخامس والأربعين صفحة خمسمائة وعشرين رقم الحديث سبع وعشرين ألف وخمسمائة وواحد وثلاثين الرواية أيضا عن عطاء ابن يسار نفس الرواية التي قرأناها من الأصول الأثرية وقرأناها أيضا ماذا من السنة للبيهقي للإمام البيهقي انظروا الرواية هذه أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها أو أكثر فقال أبو الدرداء نهى رسول الله عن مثل هذا إلا مثل بمثل لا أن معاوية قال بعد لا بأس ماذا لا, لا بأس بذلك هذه حذفت في مسلّد آخر ويزيد أقل أو أكثر يريد أن يضيع المهم حكذا. أنه جواب معاوية أنه لا أرى بأس بذلك يعني أن يجتهد أو أن يقول رأيا في قبال من في قبال من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نجد بأنه هنا في مسند ماذا نعم. في مسند الإمام أحمد هذا تبدل والرواية نفس الرواية لا أنها رواية أخرى عن عطاء ماذا عن عطاء ابني يسار وبعد ما سمعتم وفهمتم الاعتراض نوجهكم قبل الجواب إلى مقدمات هامة وصولية ومسلمة عند جميع أهل الصنة المقدمة الأولى فاستقر ما ذهبوا اهل السنه على ان الصحابه كلهم صواب كانوا واسلموا قبل الفتح Rudulum بعده عدول مجتهدون ثقات في نقل الدين غير متطبعين لاهواء انفسهم محصلين اعلى درجات التزكيه والتصفيه بحسب مراتبهم اهل الجنه بالقصر على och det är skämt, på det här betyget är att vår sjuksköterska är من المحدثين ما لفظوا لما شاهدوا رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاهدوا رجل من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبروا في وجهه خير من عمل أحدكم عمر ولو عمر عمر نوح وقد نقل الحافظ في علم الاسطابة عن ابن حزم وأقره أصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا قال الله تعالى لا يستوي منكم لا يستوي منكم من أن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظموا ضرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا بعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأن يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالآية السابقة Eva Qadistakarama da Buh Sana, Alana Mir al Momanina, Wakhalifa al Muslimina Ba Ad al Musala Hati Sayyidana wa Maulana Mu Awiya and Dhamda Akhulunfi Da Bihir Sayyiduna Abdullah Ibn Abbasan Alamajafi Sayyid Bukhari Hawhuru Di Ta'ala ano Mujiban Lisa Aile فإنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنده أيضا أصاب إنه فقير وهذا هو الصحيح وأما ما في شرح معاني الآثار في باب البتر من حديث عكرم قوله من أين ترى أخذها الحمار فهو منكر مردود فإن في عبد الوهاب الخفاف شيخ الطحاوي قال عنه أهل حافظ في التقريب صدوق ربما أخذ وقال المحرران بل صدوق حسن الحديث انتهى بقدر الحاجة فما بثقه أحد وقد خلفه خالفه أبو بكر بكار بن قتيب القاضي وهو ثقة معمون كما في مستدرك الحاكم والاستغناء لابن عبد البر من طريق وثمان بن عمر بن فارس البصري وهو عيدا ثقة متفق عليه فإنه innehåll هذا dessa ولم var الحمار وهذا al في Och معان motsägelse وكذلك ليس i الحمار في åsyr. Och dessutom finns det ingen al-Ḥimar i rövaren. bukhari Och det har hänt med ahl al-Musṭalah att deras mening är sann och liknande. Det gör dem inte illa. Det ابن سعد في الطبقات وعبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح لا غبار عليه عن حمام بن منبه قال سمعت ابن عباس يقول ما رأيت رجل أخلق للملك بالمعابية إن كان لا يردون على أرجاء واذ ورحم ولم يكن بضيق الحسس الحسر المتعصب يعني ابن الزبير ولفظه عبد الرزاق ليس بالضيق الحاصر العصعص متعصب وفي نهاية الغريب ليس مثل الحاصر العصعص هكذا جاء في رواية والمشهور الحاصر العقس يقال فلان ضيق العصعص أنكد قليل الخير وهو من ضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها فإن قوله هذا رضي الله عنه إنما صدر عنه بعد وفاة سيدنا معاوية وابنه يزيد في زمن الخلافة الزبيرية فلا شائبة للتقية هنا بل ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان لا يهاب مثلا عمر الخطاب وكان يصدع ما جراء حقا فما له للتقية وكيف يمكن أن يكون على تقية من معاوية فهذا القول من الطحاوي جفوة وحفوة واعتقاده الصحيح ما قال في عقيدته ونحبه صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وما الأحسن القول في صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد بارئ من النفاق قد تمت المقدمة ظلولة المقدمة الثانية قال الإمام شعب الدين القرافي رحمه الله في شرح تنقيه الفصول ما نسه ولا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه أدلة كثيرة وفي موضع آخر من هذا الكتاب ومنهم من خالف خبر الواحد بمجرد القياس أو بعمل أهل المدينة وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك حق القاضي عيال في التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين وعند الحن فيها قولان أيضا وهذه المقدمة مما توافق عليها لسرنا والغرف المقدمة الثالثة المجتهد في الفروع لا يجر يلام ويؤسم ويفسق ويكفر بل يصاب ويؤجر، كما تقرر في موضوعه وهذا مما أجمع عليه الأمة إلا شذمتان قليلا لا يقبه بها بهذه المقدمات الثلاثة ينحل كثير من الاشكالات التي تنشأ عند اطلاع على ترك اي مجتهد دليلا من الكتاب والصنة سواء كانت تارك من الصحابة او من اهل البيت او من غيرهم ومن لا يعرف هذه المقدمات سواء كان من الموافقين او من المخالفين ويدخل في دلائل المجتهدين لا يقلو لما يستير من الاحائلين الضالين المظلين ومن المنكرين المكذبين الخارجين من قيد المذهب أو الدين وبعده فنرجع إلى الجواب بالمعارضة على طريقين الإلزام والتحقيق أما الجواب على سبيل الإلزام فهو أن ترك العمل ببعض الحديثة الصحيحة ثابت من مولى المسلمين علي رضي الله تعالى عنه منها حديث إحراق المجرم سواء كان ذلك بسبب كفر وردة وفي حال مقاتلة وكان قصاصاً والحديث رواه البخاري بسنا دين أحد عن أبي حرين رضي الله تعالى عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال وجدتم فلان وفلان فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلان وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما وثانيهما عن ابن عباس بلواية عكرمة قال إن عليا رضي الله عنه أحرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بأعذاب الله ولا ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينا فقتلوه قال الحافظ في الفتح وزاد أحمد وابو داود والنسائي من وجن آخر عن عجوب في آخره وبالغ ذلك عليا فقال ويحب ابن عباسم وقد قراثه عند الترمذي صادق ابن عباس وقال الحافظ قبل هذا واختلف السلف في التحريق فقالها ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفره وفي حال, حال مقاتلة وكان قصاصا واجازه علي وخالد ابن الوليد وغيرهما انتهى قلتو اجل عبد الغير لذا جواز الحرق مذهب اهل الرفض جميعا وقصة هذا التحريق وغيره ثابتة عند الروافض أيضا جند رجال الكشي وتنقيح المقال في ترجمة عبد الله بن صواب ومنها حديث حد شرب الخمر ثمانين الذي رواه الشيخان بطرق منها طريق الصائب بن جزيد الصحابي قال كنا نوتاب الشارب على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أبي بكر وسقرا من خلافة عمر فنقوم وإله بعدينا ونعالنا وأرضيتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا فسقوا جلد ثمانين ومن هذا الطريق عليا قال ما كنت ليقيم حدا على آحد فيموت فأجد في نفسي في نفسي إلا صاحب الخمر إنه لو مات وذيته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ثم هو بعد هذا كل يخالف هذا الحديث بقياس هو اتفاقية لا لزومية ويثبت بهذا القياس البعيد حدث ثمانين جلدات آية علي رضي الله عنه واتفق مع الأصحاب أي صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا أهل الرفض بأساني دا عندهم كما في روضة المتقين في شرح ما لا يحضره الفقيه لمحمد تقی المجلسي والد الباقر المجلسي المتوفان سنة سبعين بعد الألف المجلد عشر كتاب الحدود باب حد شرب الخمر وقياس وقياسه <تصفيق> هذا رضي الله عنه مذكورا بأساني لسيئا دل أهل سنة وآل قال التخير المجلسي في كتاب الحدود ما نصوف وفي الصحيح عن نبي جعفر قال إن عليا عليه السلام كان يقول إن الرجل, إن الرجل إذا شرب الخمر ساكر وإذا ساكر هذي وإذا هذي افتراه فجلده جلد المفتري والعجب أنه هو رضي الله عنه أشار بذلك على عمر كما جاء هذا أيضا عند روافظ الطرق لا يخفى أن هذا من قبيل ترك ترك الحديث المرفوع الصحيح بقياس بعيد ومنها حديث بيع أمهات الذي رواه أبو داوت في كتاب العتق وابن ماجه في كتاب العتق لإصناد صحيح عن جابر بن عبد الله بعنا أمهات الأولاد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ببكت Falla makan, rumatna, hana, fantahina, la kina, halinkjana, anhu och han och khad, xala fahad, l-ħadit, l-għajban. fi zamani, shaykhen, bimani, ehi. Summa raja, ehi, l-mani, zamani, khilafadi. Summa raja, ehi, l-mani, sanjan. Kamaj, ja, fil bukhari, fi, akre babi, fadajli. Kajlan, eħkudu, kamakuntum taħkudu, fajni, akre holliktera. حتى يكون للناس جماعت أو أموت كما مات أصحابي قد تم الجواب على سبيل الإلزام فما هو جوابكم فهو جوابنا وأما الجواب على سبيل التحطيق فهو أن سيدنا محا... معاوية كان مجتهدا كما مر في المقدمة الأولى فما ترك العمل بحديث إلا بعذر وهو إما عدم الوصول وإما أي وصول الحديث إما عدم وصول الحديث وإما التعويل وإما كون مذهب مذهبه جوازا رب الفضل كما قال ابن عبدالبار في التمهيد المجلد الرابع والأبي في شرح مسلم ناقلا عن القرطبي والقاضي عياذ بلفظ يحتمل أن معاوية لم تبلغ هذه السنة ويحتمل أنه حمر النحي المسكوك الذي في اقتنائه وعدم att inte tågra i tågra i honom är målsättningen för muslimer att få honom att äta och han är värdig och man kan antaga att han var den här rabbal Fadl, son av Abbas, ja och son av Omar. Råva muslimen sa att och i قال سمعت أبا سعيد القدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربع فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا وقال قد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشياء إن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأجده في كتاب الله عز وجل ولكن سمعت من أوسامة بن زاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيان وفي رواية عنده فقال ابن عباس أمما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به مني أما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أوسامة بن زاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إن الربا في النسيان هذا وقد جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح قولوا ابن عباس هكذا كان ذلك عن راجي فتركت رأيي والكلام في المسالة الطويل وما ذكرنا فيه كفايا وأنا عبده الضعيف قد الأحمد السني اعتقادا والحنفي مذهبا والقادري والحششتي مشرما والهندي مولدا واللاهوري مسكنا